كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليضحوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟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 إِنَّ الْأَعْيُنَ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءه بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم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 وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدَ جَاءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ وَقَدَ جَاءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ تكون بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب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 لَكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ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 يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاص ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاء أكون به، فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لي، بعث الله من بعده رسولا.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 إله موسى وإني لأظن هو كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي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 إلا مثها ومن عمى الصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاب جُنَفٍ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقُولُوا الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنا كنا لَكُمْ فَهَل اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ما دع ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا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 وذكرى لأولي الألباب تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون فيه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 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سادخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُوْا يَفْعُوْهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنْ